بين جل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم فلو كان مرسلا رسولا إلى الملائكة لنزل عليهم ملكا مثلهم أي وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرا مثلهم وقد أوضح هذا المعنى في مواضع اخرى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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما تقدم ايضاحه قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك لأن من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآية أي ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بين تعالى في هذه الآية أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته أي خزائن الأرزاق والنعم لبخلوا بالرزق على غيرهم ولا أمسكوا عن الإعطاء خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم وبين أن الإنسان قتور أي بخيل مضيق من قولهم قد عن عياله أي ضيق عليهم وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الآية إلى غير ذلك من الآيات والمقرر في علم العربية أن لو لا تدخل إلا على الأفعال فيقدر لها في الآية فعل محذوف والضمير المرفوع بعد لو أصله فاعل الفعل المحذوف فلما حذف الفعل فصل الضمير والأصل قل لو تملكون فحذف الفعل فبقيت الواو فجعلت ضميرا منفصلا هو أنتم هكذا قاله غير واحد والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الآية قال بعض أهل العلم هذه الآيات التسع هي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر كقوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات الآية وقوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا وجعل بعضهم الجبل بدل السنين وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى وإذ تقن الجبل فوقهم كأنه ظل ونحوها من الآيات قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر أي حججا واضحة وذلك يدل على أن قول فرعون فمن ربكما يا موسى وقوله قال فرعون وما رب العالمين كل ذلك منه تجاهل عارف وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينا سبب جحوده لما علمه في سورة النمل بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الآية أيها المستمع الكريم كان هذا قدر لقائنا في هذه الليلة ولنا لقاء إن شاء الله قادم